بوک 2 پنج و در سینما في السینما في السينما. ما میخواهیم به سینما برویم نورید الذهاب الى سینما نريد الذهاب إلى السينما امروز فيلم خوبي ري پرده اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد ان فيلم كاملا جديد است الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما گیشه فروش بلیط کجاست؟ أين شباك التذاكر أین شباك التذاكر هنوز صندلی خالی وجود دارد هل مازال توجد أماكن خالیة هل مازال توجد اماکن خالیة قیمت بلیط چند است بكم تذاكر الدخول بی کم تذاکر دخول؟ نمایش فیلم چه موقع شروع می شود؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ نمایش فیلم چه مدت طول می کشد؟ كم يدوم الفیلم؟ كم يدوم الفلم؟ می توان بید كرد کرد؟ هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر من دوست دارم عقب بنچینم اريد ان اجلس في الخلف من دوست دارم جلو بنچینم اريد ان اجلس في الامام اريد ان اجلس في الأمام من دوست بسط بنشنا أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. فيلم مهجب بود كان الفيلم مثرا كان الفيلم مثرا فيلم خكنند نبود. لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا اما كتاب مربوط بهن فيلم بهتر بود لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل مزيك چطور بود كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى؟ هنا بيشها چطور بودند؟ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ آیا زیرنویس انگلیسی داشت؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالانجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالانجليزية؟ لطفا برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.bookdo.de مراجعه کنید